بيانا يا كرار بس بالقلب والله احنا راح وسط الحضن خليين بياناك باياناك باياناك يا كرار مو بس بالقلب والله احنا راح وسط الحضن خلينا خليين hai wahidubna nagugulubna hai wahidubna nagugulubna asti عك شرف للناس يا اغلى محبوب حبك شرف للناس يا اغلى محبوب بالعمر بايعناك يا سر القلوب حبك شرف للناس يا اغلى محبوب حبك شرف للناس يا اسمك شرف لنا اسمك شرف لنا ويا والد العباء ارفل لنا اسمك شرف لنا يا ولد العباس ولد العباس علم يا ود ودنا لي يا ود روحنا علوم الشحنه قايد عليها يا ابو الحسن ما يصير غيرك ولي يا ابو الحسن ما يصير غيرك ولي علوم الشحنه قايد عليها يا ابو الحسن ما يصير غيرك ولي يا ابو الحسن ما يصير غيرك عشي عيال صقنا عيال صقنا شبوب شباب يا نوبايكه طول نالي اصلي قالوا بعيل علينا قطنت يا ابو حسين اصلي قالوا بعيل علينا قطنت يا ابو حسين ودمنا لي مو بالخصاي قمت يا ابو حسين للشيع عقاي ضايع قلب ولسان مو بالقصايد قمت يا يا ابو حسين للشيع عقاي ضايع قلب ولسان مو يا ابو تراب للشيع كنت يا ابو حسين الشيعه عقان كل احنا بايعنا وعلى عهد دامه ويا على عهد وعلى عهد دامه ويا على عهد دامه و... و... يا ابو حسين و... اصلي يا حسين مويدو ملين مويدو ملين ملين القلم نفهم مثل الخدم هلي قام يا يما القلم نفهم مثل الخدمه اليوم بايع عامه صار القلم مدفهم كلامه مثل الخدمه اليوم بايع عامه مثل الخدمه اليوم بايع عامه صار للخدمه <تصفيق> النبي صوت على النبي كثر غير التوزيع والهندسه صوتي محمد جاسم الكربلائي كلمات واداء الرادود الحسيني حسيان العربي التصوير والمنتج فاضل المياحي